الله لين من شفت و بسم الله الرحمن الرحيم قال بي عصر النورين وهذا سرن طولا No, no aim, aim. No, no, no, no. همونی من دیگه وَنَجِّني وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحُلَّ الْعُقْدَةَ I mm don't -hmm. mm -hmm. ээ ээ хм хм хм ош london be وَجَعَلْمِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُ بِهِ أَزْلِي كنت بغلبصيره جاي <تصفيق> لنسبح بحكم كيفيرا كَيْنُ سَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَاكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِمَا که نسبت به حرق رو <تصفيق> وَلَوْ تَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ If <laughs> not, <laughs> <laughs> <laughs> love یَنذُ <تصفيق> مَنذِ فمن اتقى كان Oh, ينفرض على قال ربنا